والتكفير. فبدأ أولا بموضوع الولاء والبراء فقال المطلب الأول الولاء والبراء قال الولاء في اللغة والنصر والقرب والصديق والنصير ضد العدو والمولاة والولاء ضد المعدة الولايه الولايه فتح الولاء هي من الكلمات التي لها أكثر من معنى منها الولي النصير والولي المحب والولي القريب والولي المساعد والمولى ايضا منها ايضا من الولي وتاتي معنى السيد وتاتي معنى العبد والقصد ان لها معاني كثيره جدا بحسب ما تقع فيه من الجمل بحسب ما تقع فيه من الجمل وفي النهاية المقصوده هنا الموالاة التي هي ضد المعادة الموالاة هنا ضد المعادات وهي المحبة وهي المحبة ومن لازم المحبه النصرة والتاييد من لازم لنحبة النصرة والتأييد أما في الاطلاق المحبه المحبة المؤمنين لأجل إيمانهم ونصرتهم وعانتهم ورحمتهم وما يلحق ذلك من حقوق المؤمنين وهذا الولاء يكون في حق المؤمن الذي لا يصر على شيء من كبائر الذنوب يعني تولي المؤمنين بشكل عام كما قال الله تبارك وتعالى انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والذكات ومراكعون فالواجب على المؤمن أن يتولى جميع المؤمنين أن يتولى جميع المؤمنين مؤمن صالحهم وفاسدهم وهذا من حق الإيمان من حق المسلم على المسلم أن يتولاه ولكن هذا هذا التولي وهذا المحبة وهذا النصرة وهذا تختلف باختلاف المؤمنين لأن المؤمنين كما لا يخفى عليكم يتفاوتون في مدى قربهم من الله تبارك وتعالى ويتفاوتون حتى في معاصيهم فتكون محبة المؤمن بحسب قربه من الله كلما كان من الله اقرب زادت الموالاه وزادت المحبه وكلما كان عن الله ابعد قلت الموالاه وقلت المحبه لكن لا تنعدم لا تنعدم طالما انه يشهد لا اله الا الله وأن محمد رسول الله أنه مسلم لا تنعدم هذه الموالاه بل يبقى لها اثر ولو كان يسيرا والمهم أن هذه المحبة تزيد وتنقص بحسب قرب وبعد هذا الإنسان من الله ولا يجوز ما يقع من البعض الآن المهلاة والمعادات بحسب القرابة النسبية بينه وبينه أو الحزبية عند المتحزبين مثلا أو هذا ولدنا يعطيه منصبا يستحقه غيره لكونه من جماعته او من انصاره او من محبه او من كذا هذا لا يجوز لا يجوز تفرق بين المؤمنين او هذا يحمل نفس افكاري فاعطيه هذا المنصب حتى ينفعني بهذا هذا كله لا يجوز وانما المحبة والموالاة تكون بحسب قربه وبعده من الله سبحانه وتعالى يقول أما إذا كان المؤمن مصرع على شيء من كبائر الذنوب كرباء أو الغيبه أو إسبال الثوء أو شعر اللحية فإنه يحب بقدر ما عنده من الطاعات ويبغض بقدر ما عندهم من المعاصي هذا هو الأصل أن المؤمن ما يخلو من خير وشر ومن إحسان وإساءة ومن طاعة ومعصية هذا طبيعي في الانسان هذا طبيعي في الانسان فيكون الولاء والبراء منه بحسب يعني هذه المعاصي او هذا التقصير أو هذا القرب من الله تبارك وتعالى حسب يعني كلما قرب من الله أكثر زادت موالاته وزادت محبته كلما بعد قلت موالاته وقلت محبته لكن يبقى عنده اصل المحبه الايمانيه اصل المحبه الايمانيه نعم قال المحبة والمسلم العاصي تقتضي ان يهجر إذا كان هذا الهجر يؤدي إلى إقلاع عن هذه المعصية، الهجر، الهجر علاج كالدواء علاج الدواء إذا ظن الطبيب أنه لا ينفع مع هذا المرض أنه لا يعطي هذا الدواء بل قد يضره هذا الدواء، فالهجر كذلك نوع من الدواء وعلاج لبعض العصات، فبعض العصات مثلا يشرب الخمر ياكل الربا يعق والديه يظلم الناس يغش أي اي معصيه من هذه المعاصي سواء ترك واجب او فعل محرم أي معصيه من هذه المعاصي فنرى هنا إذا كان الهجر ينفع معه لا أكلمه لا اكلمه ليش ما تكلمه ياكل الربا يدعوني الغداء يقول فلان عندي غدا اسمح لي ما اشتطيع ليش عسى ما شرط تأكل ربا تأكل ربا ما اكل من طعامك يا فلان اشتعبه وكذا ما فيش اشتعبه غير هذا اشوفك من مسجل اشوفك هذا ما اكل من طعامك ابدا انك تأكل الربا زين؟ او انه يهجره حتى في الكلام في الجلوس معه حتى في السلام مثلا طيب فهذا هجر مشروع إذا كنت ترى أن هذا الهجر يؤثر فيه يؤثر فيه يمكن غدا يقول تعال يا فلان عندي والله أترك الربا بس تعال يعني ما يصير ما تدخل بيتي ما ادخل بيتك تأكل الربة طيب اجلس معي ما اجلس معك أنت تعصي الله تعلن الحرب على الله تبين أنا اجلس معك فتضطره تضطره إلى ذلك يعني إلى ترك هذه المعصية فإذا كان يحبك ويشتاق إليك ويحب الجلوس معك ويتشرف بقدومك وكذا سيؤثر هذا فيه وقد يكون هذا السبب في ترك هذه المعصية فهذا هجر مشروع ومطلوب نكتهجره لتصلح من أن شأنه لكن إذا كان هذا الهجر يزيده طغيانا ويزيده معصية بل قد يلتف عليه أصحاب الباطل فيقتربون منه اكثر لابتعادك انت عنه الانسان يهجر الانسان مثلا لانه ياكل الربا ولكن يدري انه اذا هجره سيلتف على مجموعه سيئه جدا لا يكتفون بموضوع الربا الزنا شرب خمر ظلم للناس غش رشوه يعني يفتح معه في موضوع الذنوب فاذا تركته الى اولئك هذا لا تهجره لأن الهجر ليس علاجا له لأن الهجر ليس علاجا له إذن الهجر دواء يعطى بقدر معين ولأشخاص معينين إذا علمت أو رأيت أن هذا العلاج لا ينفع معه تنتقل معه إلى علاج آخر بدل الهجر لا كثره الزيارات تزور كثيرا تأخذه معك تقرضه مالا كذا تساعده ان يعيش حياة كريمه مثلا غير الحياه التي هو عليها الموت تنقذه في النهايه نريد ايش انقاذه مما هو فيه فالهجر اذا نوع من العلاج والهجر هجران في هجر لحظ النفس وفي هجر لحظ الدين الهجر لحظ النفس ليش هجر فلان ما يحترمني في انفيسه صار لي معاه موقف قلت لو وصلني طالعني بنفس شينا وكذا كنت احتجت فلوسه وما عطاني هذا حجر لحظ النفس دشيت المجلس ما سلم علي مثلا أي سبب الأسباب الدنيا سبب دنيوي سبب دنيوي بحت فهذا إذا تم تهجر أعطاك الله ثلاث ايام لا يحل مسؤولين يهجرها فوق ثلاث لك ثلاث ايام برد تهبك لا تحاتيه لا تسلم عليه لا تكلمه لا تقعد معاه لا تأكل معاه لك ثلاثة أيام هذا يسمون حظ النفس أعطاك الله ثلاث أيام هذا هجر مشروع لحظ النفس ما يزيد على ثلاث لا يحل لمسلم أن يهجرها فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرضها وخيرهم الذي يبدأ بالسلام فأعطاك ثلاث أيام فقط هذا حظ النفس أما إذا كان الهجر لحفظ الدين لأمر شرعي كما قلنا يسرق يشرب خمر يرابي يعق والدي يغتاب يكذب يرتشي يرشي أي, أي معصيه من هذه المعاصلة يعني تهجره لله هذه ليس لها حد هذه مفتوحة قد تزيد مدة طويلة وقد تنقص لكن أهم شيء تراعي فيها إيش المصلحة هل هذا الهجر ياتي بنتيجه يعني جيده او ياتي بنتيجه سلبيه اذا انت بنتيجه جيده زيد في الهجر طيب معناتها الهجر يداويه علاج جيد شفت ان الهجر لا قاعد يضر اقطع الهجر خلاص ومن هذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه الثلاثه الذين خلفوا يعني هو في غزوه تبوك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد أن يبقى في المدينة إلا من كان له عذر أو لم يكن من أهل القتال أو من أمره النبي بالبقاء صلى الله عليه وسلم ال الذين كانوا لي عذر هم الفقراء والمرضى والعمي هؤلاء معذورون القسم الثاني وهم الذين ليسوا من أهل القتال كالنساء والأطفال والعبيد وكبار السن هذا ليس من أهل القتال، فلا أه... أيضا بقوا في المدينة. القسم الثالث من أمرهم النبي بالبقاء كوالي المدينة محمد بن مسلمة كعلي بن ابي طالب ثم أمرهم انه بالبقاء عند أهل بيته، فهؤلاء بقوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قسم الرابع الذي بقي هؤلاء غير معذورون، وهم منافقون. إذا جاء النبي قال دلي ولا تفتني. طيب والذين يعني جاء أحدهم فقال اني لا أحتمل بنات بني الأصفر أو غير ذلك من الأمور هم اللي منافقون لذلك اللي لا عذر لهم القسم الخامس الذي تخلف بدون إذن ايضا وهم عشرة من الصحابة نقدر نسميهم هذا قصات عصوا أمر الله سبحانه وتعالى ولم يطيعوا امر النبي صلى الله عليه وسلم تكاسلوا تاجلوا بعدين لحقين كذا كذا كذا ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم طيب فهؤلاء العشره لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو من تبوك طبعا القسم القسم الثالثه الاولى معذوره القسم الرابع هم منافقون جاءوا يحلفون الرسول صلى الله عليه وسلم ان كنا أن نخرج ما استطعنا وكذا وكذا يكذبون فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم أما العشرة الباقون فسبعة منهم ربطوا أنفسهم بالمسجد وقالوا لا نحل رباطنا حتى يحله الرسول صلى الله عليه وسلم أو نموت في المسجد وثلاثة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذروا وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك و. هلال بن أمية فجاءوا اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للسبعة الذين ربطوا قال وانا لا أحل ربطهم حتى يحكم الله فيهم وأما الثلاثة الذين اعترفوا فأمر النبي بهجرهم ثم بعد ذلك النبي حل رباط السبعه وبقي هؤلاء الثلاثة فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما حتى يقول كعب مالك انت آتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري رد علي السلام أو لا أنظر إلى شفتي هل تحركت الشفتان أو لا إلى هذه الدرجة أما صاحبا يقول فبقي في بيتيهما ما خرج من بيت أنا كنت أخرج أجلدهم يقول أخرج من البيت وأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصلي معه كذا إلى أن جاء أحد الأيام فتضايق من هجر الناس له فقفز على جدار ابن عمه ابي قتاده فقال السلام عليكم فرد عليه السلام قال اتراني مؤمنا او لا قال الله ورسوله اعلم ما ادري قال انا فلان أنا ابن عمه قال الله ورسوله اعلم استجاب لان النبي انهجروه فرجع الى بيته ثم بعد 40 يوما قال نساء هن تفارق يفارقوناهم النساء تفارق ف جاءت زوجة مرارة من الربيع قالت يا رسول الله يعني مرارة ضعيف ويحتاج أن أكون عنده قال كوني عنده لكن لا يمسكي ثم ما في حين فكعب المالك جاء لزوجته قال, قال للرسول الذي جاء قال هل أمر النبي أن يطلقها؟ قال لا ولكن اعتزلها فقال اذهبي اذهب إلى أهلك قالت استأذن من الرسول كما استاذن أو استأذن زوجته قال لا أنا ما فيني شيء اذهب يا أهلك واستمر هذا الهجر خمسين يوما حتى نزل قول الله تبارك وتعالى ثلاثه الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت خلفوا قال أهل العلم أي خلفوا في التوبة في قبول توبتهم خمسين يوما، فالقض هذا هجر ديني مشروع مفتوح، ممكن يكون خمسين يوما، ممكن يكون مئة يوم، ممكن يكون ثلاثه أيام، ممكن يكون عشرة أيام، ترجع إلى تقديرك ترجع إلى هذا يسمونه هجر ديني، إذا عندنا هجر حظ النفس، وهذا أقصى ثلاثه أيام، أما الهجر الديني فهذا بحسب ما تتحقق به المصلحة، طيب. يقول كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك وأمر الصحابة أن يهجروهم فلم يكلمون خمسين يوما كما أن المحبة للمسلم تقتضي مناصحته وأمره بالمعروف أنه يعني المنكر ليفعل الخير جنب نعصية فينجو من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة كما تقتضي المحبة للعاصي قامة الحدود والتعذيرات عليه ليتوب ويرجع الله تعالى ولتكون تطهيرا له من ذنوبه وكذا المتهم بالنفاق يوالى بقدر ما يظهر منه من الخير ويعادى بقدر ما يظهر منه من الخبث ان أن الحب والبغض والولاء والبراء بحسب ما يظهر لنا من حاله من الخير أو الشر وإذا تبين نفاقه وحكم عليه بنفاقه وحكمه بالبراء حكم بقية الكفار المنافق كافر بل أشد من الكافر المنافق يقول أما المبتدع. كالجهمية والقدرية الجهميه والقدريه والرافضه والاشاعره ونحوهم هم ثلاثه اقسام ذكر الجهميه والقدريه والرافضه والاشاعره هذه يسمونها رؤوس البدع رؤوس البدع رؤوس البدع خمسه رؤوس اهل البدع خمسه وهم الجهميه والقدريه والجهميه الجهميه والقدريه والمرجئه والشيعة والخوارج هذه يسمونها رؤوس البدع خمس فرق يسمونها رؤوس البدع الجهمية والقدرية والمرجئة والشيعة والخوارج هذه يسمونها رؤوس البدع وكل بدع من هذه البدع يعني فرخت بدع كثيرة الله المستعان طيب قال فهم على ثلاثة اقسام الأول من كان منهم داعيا إلى بدعته أو مظهرا لها وكان بدعته غير مكفره يعني ما وصل إلى الكفر، يعني بدع مفسقة، ما تصل إلى الكفر، فيجب بغضه بقدر بدعته كما يجب هجره معاداته وهذا مجمع عليه بين أهل العلم فلا يجالس أو لا يوجد مجالس ولا التحدث معه إلا في حال دعوته ونصه، هذا كان من أصحاب البدع يعني بدعه غير مكفره لكن داعي إليها، داعي إلى بدعته. غير المكفره فهذا يهجر هذا هجر المبتدع هنا يأتي هجر المبتدع الثاني من كانت بدعته مكفرة قال كغلاط الصوفية الذين يدعون الأموات والمشايخ غلاط الرافضة والإمامية الذين يزعمون أن القرآن محرف أو بعضه غير موجود أو يستغيثون بالمخلوقين فهؤلاء إذا وقمة عليهم الحجة وحكم بكفرهم فحكمه بابلا راح حكم بقيه الكفر يعني أي بدع من هذه البدع إذا وصل بها صاحبها إلى الكفر خلص صار كافرا بعد قامت الحجة عليه كل يعني صوفية الذين يقولون ما في الجبة إلا الله ويقول قائلهم أنا الله وثالث يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني يرون أن الله تجسد فيهم والعياذ بالله وأن وحدة الوجود والحلول والاتحاد وغير ذلك من الكفريات المنكره فهذه بدعة مكفرة وكذلك من يقول من الشيعة أن القرآن محرف أو يقول بكفر سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو أربعة أو من يقول بجواز دعاء غير الله تبارك وتعالى ويستغاث بغير الله جل وعلا هذه بدع مكفرة فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة من البدع المكفرة أو القدرية الذين يقولون ان الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها هذه بدع مكفرة يكفر صاحبها ويخرج من دين الله تبارك وتعالى لا يعامل معاملة الكفار الثالث من كان يخفي بدعته ولا يدعو إليها اللي هو عامة من ينتسب إلى البدع ولا يحسن شيئا من ضلالاتها ولا يمدح أهلها ولا يثير بعض الشبه التي تؤدي تؤيدها فهو كالعاصي المخفي لمعصيت فهذا لا يهجر يسالم إذا كان يعني من عامة الناس إذا كان من عامة الناس هذا لا يهجر في هذه المسألة نعم أما البراء قال فالبراء هو التباعد عن الشيء مفارقة والتخلص منه يقال تبرات من كذا فأنا براء منه أو أنا بريء منه هو بغض اعداء الله من المنافقين وعموم الكفار وعداوتهم وجهاز الحربيين منهم حكم الولاء والبراء قال هما واجبان وهما أصل عظيم من أصول الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله أو ثقر الإيمان وفي الحديث آخر من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع في لله فقد استكمل الإيمان فالقصد أن الولاء والبراء من الإيمان لا يمكن أن يكون مؤمنا وهو لا يلتزم الولاء والبراء نعم قال والكفار اقسام المعاهدون والذميون والمستأمنون والحربيون لأن هؤلاء الكفار قسموا إلى أربعة أقسام قال المعاهدون هم الذين يسكنون في بلاد المسلمين بينه وبين المسلمين عهد المعاهد هو الذي بينك وبينه عهد هذا معاهد ومن هؤلاء المعاهدون أي عهد يعقده رئيس الدولة أو أمير المؤمنين أو كذا مع الكفار معاهدة لوقف قتال أو كذا هؤلاء بينهم عهد ولا يتعدي عليهم ولا إيدائهم لأن هذا معاهد يجب أن يعطى حقه وقال وذاك كفار قريش وقت صلح ديبة وكفار دول كافرة في عصرنا التي بينه وبين الحاكم المسلم وسلطانه عهود وسفارات وغير ذلك من الأمور هذا عهود بينهم طيب الذميون وهم الكفار الذين صالحوا المسلمين على أن يدفع المسلمين الجزية الذمي هو الذي يدفع الجزية للمسلمين ويعيش في بلادهم أو يعيش في بلاده الذمي فهذا أيضا لا يجوز إيذاؤه ولا قتله الثالث المستأمن وهم الذين يدخلون بلاد المسلمين إما بإذن الإمام وإما بإذن غيره المستأمن هو الذي دخل بأمان كما قال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ويعطاء الأمان على ثلاثة أحوال اعطاء الأمان على ثلاثة أحوال إما أن يعطيه إمام المسلمين ولي أمر المسلمين وهذا يعطي الأمان لعموم من أراد من الكفار وغيرهم للبلاد كاملة هذا يعطي الأمان أمان لقرية، أمان لجيش، أمان كذا، اللي هو أمير القرية، أمير الجيش كذا، هذا يعطي أمان لجماعة اصغر شوي. الذي يعطي الأمان للأفراد نفر، نفرين، عشرة، سبعة أفراد المسلمين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمسلمون يجير عليهم ادناهم المسلمون يجير عليهم ادناهم فلو أنت رجل من المسلمين لك أن تجير يعني تعطي الأمان. لرجل او رجلين او ثلاثة حتى لو كان محاربا تقول انا عطيتك الامان خلاص يعطى الامان لك الحق انت كمسلم ان تعطي الامان لأفراد القائد او امير البلد اللي هو بلدك صغير او كذا يعطي امان لأكثر الولي امر المسلمين يعطي الامان للعموم يعني كل واحد له صلاحيات الحين ما تروح تخلص معاملة مثلا تقول حق المدير وقع مو من صلاحيات لان نوقع الوكيل مو مصلاحياتي هذه مصلاحيات الوكيل انت مدير ونتك... انا مدير ليه صلاحيات معينه فهذه صلاحي مو... صلاحيات الوكيل تروح حق الوكيل خلصها عنده في معامله توديها حق الوكيل وكلاها مو صلاحيات الوزير مثلا انا لا املك اني اوقعها لك لازم الوزير فكل واحد له ايش صلاحيات محدده كذلك هنا المسلمون الفرد يعطي افراد قائد الجيش أمير بلدة يعطي لبلدة يعطي لجيش يعطي لكذا عدد أكبر لكن أيضا محدود أمير المؤمنين ولي أمر المسلمين يعطي ليش لدولة كاملة ومن هذا أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنهما أم هانئ جاءها حماها ابن هبيرة زوجها ابن هبيرة هي جاء حماها أخو زوجها لما صار فتح مكة ودخلوا في مكة هرب المشركون وهذا كان يعني من الذين مطالب بقتلهم ابن هبيرة فجاء عند زبن كما يقولون عند أمهانا جاء عندها وطلب الحماية وإذا علي بنبي طالب خلفه يريد قتله فلما دخل عليها علي قالت قد أجرته هي تقول له تقول قد أجرته لا ما يصلح أنك أنت تجيرين. قالت أجرته بيني وبينك رسول الله. فسكت علي رضي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أمي تقصد علي بن ابي طالب ولدها لأن اخوها تقول إن ابن أمي زعم أنه قاتل ابن هبيرة وقد أجرته يا رسول الله. أنا أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرته. قد اجرنا من أجرك، فدل على أن الفرد من المسلمين له أن يعطي الأمان لشخص أو شخصين أو ثلاثة أو أربعة ما لم يكن قرية، ما لم يكن جيش، ما يملك هذا، وإنما له أفراد كما قال ظاهر قول الله تبارك وتعالى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا عندنا المعاهد الذمي المستأمن، فلا كلهم لا يجوز إيذائهم ولا يجوز قتلهم. ومن حقهم أن يعيشوا بين المسلمين دون إذاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من هذا ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة صور أنا حجيجه يوم القيامة فمن ذلك لا يجوز التعدي على هؤلاء ثم الحربيون الحربيون هم من عدل أصلاف وهم الكفار المعلنون للحرب على المسلمين هؤلاء لا ذمه لهم هؤلاء لا ذمه لهم ولا امان لهم لانهم اصلا يعلنون الحرب علينا لما يقال حربي يعني معلن الحرب على المسلمين فهؤلاء الذين يعلنون الحرب على المسلمين فهؤلاء يقاتلون ولا يعطون الامان الا اذا طلبه اذا جاء الحرب وطلب الأمان الامان يعطى لكن في الاصل ليس له امان يجوز قتله هذا الاصل فإذا جاءنا طلب الأمان يدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله لكن طالما أنه لم يطلب الأمان فإنه الأصل دمه مباح يقول وهم من عدل أصناف الثلاث السابقة من الكفار فهلا يشرع للمسلمين جهادهم وقتالهم بحسب الاستطاعة قال تعالى فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم اقتلوهم حيث قفتموهم والايكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا نقف هنا ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على بين محمد في عند سؤال تفضل أي شيء يخرجون بحيث كلهم سلطة وقوة في جزيرة العرب أما كأفراد ما في مشكلة بس إن كقوة ما ما يمكن لذلك من, من الذي اخرجهم من جزيرة العرب عمر طيب النبي قال أخرجه مات قبل أن يخرجوا الذي أنت يخرج من جزء عمر من جزيرة العرب عمر من الذي قتل عمر؟ شنو هذا مسلم؟ مجوسي وتركه فاذا كان كافراد ما في مشكله هنا صوت ما حكم الشاطر هذا اللي في هذا ان الزمان يمدي ان الزمان يمدي لا ان الزمان يمدي يا اخي لا في بس ما يحصل الزمن ما يحصل ذم الزمان هذا كلام تقوله في عرب لا ما في بس ما فيه لا ابدا أبدا مثل قوله تبارك وتعالى سخرها علي سبعة وثمانية أيام الحسومة طيب وقال في يوم نحس من مستمر سماه نحس بالنسبة لهم ما في بس